بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرض الملائكه والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فاصبغ صبرا جميلا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 وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشواء تبعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعاء إن الإنسان خلق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 أولئك في جنات مكرمون، فما للذين كفروا قبلك مفطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم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 يوم يخرجون من الأجداف فراعا كأنهم إلى مصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون